الذي يصلى النار القبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من فزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خيرون إِ هذا ف الصّحُ فيِيأُول صُحُ في إران